فَالْبَطْمَ مَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقُطْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ قُبْلَبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل مرء منهم يومئذ شأن يغنيه أجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة